بسم الله الرحمن الرحيم الحام قلت من حام قلت Yeah. go yeah. وَأَمَّا مَا عَدُّفَ بِرِيقٍ بِرِيَقٍ صَافٍ وَقُورِنَا تغضرها عليهم سبغ نيال وثمانية أيام حسوما فترى قوم فيها صرع كأنهم أغجاب لیم خواهی فهلی وجاء سرعا ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة that are فان سير يمدو و حولنا خطوا واحدات الأرض والجبال فذ جثا ذ هُم مِّن بَعْدِ غَضَبٍ رَّضِيَٰ وَمَن سَارَ وال م فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ أم طَائِرُكُمُ الْكَبِيرُ إني ظنعت أني أولاد حسابي فهو في عيش سراطية وَأَمَّا مَنْ قَامَ فِي التَّابُوتِ بِشِمَالِهِ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ لَنَا ولم أدري ما حسابه يا ليت كانت القاضية ما أظن عن مالي حالك. ثم في سلسلة ذروها تبعوا إنه كان لا يؤمن بالله إلا عظيم ولا يحب على طواب فليس له اليوم ها هنا خميم ولا لا يأكلوا إلا الخاطئون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول جاهدك مما دول كريب هو هو في شاعر ان ما ثقوا ولا علينا بابا اقام لي لاء قام عنه بالي منه, ثم منه فما منكم من نارم هو صار نا لا نعلم أن منكم كافرين، وإنهم لا على الكافرين، وإن هو لك مولى يسني فاستن العظيم